الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر